يروا وتتنقلون من can't <laughs> go ma О uh. Thank <laughs> you. yeah анҷа مَنْ وَأَظَلُّ سَوِيلَا وَأَلَمْ قُمْ ndin أَوْ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَدُوًّا وَكِيلًا <تصفيق> أَمْ تَحْسَبُ أَنَّهُ ما افا منظم يسمعون او يا يقولون انه الا كالانعام بل هم اظلوا سويلا الم تر إلى ربك اِن لَوْ نَشَاءُ أَنْ نَجْعَلَهُ سَاكِنًا كُنْتُمْ مَجْعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْ اڤي دي ڤول 117. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسفا وصفرا وكان ин ما <تصفيق> во <laughs>